ایمان رضو این عساهم ما مالنا وأنحكو وأنهاجمو وأنهددو ما تركنا له هلكنا ديننا ما نساوم بالمبادئ لو بغوا لو نموت كتابنا دستورنا بيعت برجعنا جد دستورنا باعتم برقابنا جدوبون افتدي باعتنا برواحنا ان رضو اللہ عسا هم ما رضو مالنا إلا حقوق اسلامنا وان حكم وان هاجم غابرين القص لو ما صرحوا قصدهم نشر الذي بيننا له قبل كل شي صدرو ليهن نخسر لاجلهم شي ما تنا لهنا قبل كل كذب روجوا لهنا تركلاج لهم عاداتنا لا تهم بحقوقهم ما بشالوا لهنا تركلاج لهم عاداتنا لا تهم بحقوقهم ما بشالوا وإن حكوا وإن هاجموا وإن أددوا متركنا لهم هلكنا دينا يا للأسف معهم عريب هروا لهم واشتروا فسادهم بخلاقنا أجمعوا على الفساد صوته زوجوا المذلين بحقوق الخنا يا شهود الناس عنا خبروا شرعنا الإسلام والله ربنا لا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 Na